واننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد واننا لا ندري اشرب اريد بما في الارض أَمْ اراد بهم ربهم رشدا وان من الصالحون ومننا دون ذلك كم وإننا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا من ومن المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حقبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ودقا لنفتنهم فيه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 124. توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا